الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن دواعي السرور والغبطة أن ألتقي بكم في هذه العجالة ونحن نتحدث عن الجامعة أيام كيف نقضيها الجامعة سلم جميل وأمنية غالية تراود كل طالب في سنة عمره الأولى وتذبح من أعظم مقاطبه وغاياته في الحياة أن يدخل الجامعة ليحقق عمرها بعض الأحلام وبعض الأمان ويعتبرها بوابة ونافذة لحياة أرحب فهو ينتقل من حياة الصبا لتكتمل في ذهنه صورة الحياة الصحيحة وكذلك لتكتمل نظرته الصحيحة لمستقبله فمن دخل الجامعة في كلية من الكليات بدأ مستقبله يتحدث وبدأت ملامح حياته تطبح غير أن هذه الجامعة التي يدخلها في كل سنة الآلاف من الطلاب وكذلك يتخرج منها نفس هذا العدد منطلقات ودوافعهم لجراسة الجامعة مختلفة فمنهم من يدخلها للوظيفة لينال شهادة يتوظف بها فهدفه الأساس وفكره الرئيس ينصب نحو وظيفة ونحو مهنة وشهادة يعمل بها بعضهم يريد من الجامعة السمعة والوجاهة باعتبار أنه تخرج من الجامعة الفلانية والكلية الفلانية حتى ولو لم يعمل بعد التخرج في مجاله بعض الناس خد يترك الشهادة يترك الشهادة جانبا ويعلقها في البيت ولكنه يسوق ركشة أو أمجال أو دفار أو جلاب أو أي حاجة المين في النهاية هو تخرج من الجامعة هذا فهمه وبعضهم منطلقاتهم للعلم المحر وللتحقيق الأكاديمي والمعرفة المجردة أو هي أساس ويريد أن يستزيد فكرا وأن يستزيد أفقا وأن يضيف جديدا إلى نفسه ومن ثم أن ينفع في ذلك الأمة إذا أردنا أن نتحدث عن جامعتك مقدمة أولا الجامعة عندنا لها بريق ولا معان ولا في, ما في الوجدان الشعبي يعني يقال الجامعة عند, الناس عند عامة الناس عند المساكين عند الذين لم ينالوا حظا من التعليم الجامعي يرون أن هذا شيء عظيم إذا قيل الجامعة فلها بريق ولا معان في الوجدان الشعبي وما زالت الجامعة كجامعة لهذا بهذا التأثير هذا البريق وهذا اللمعان عند الكثير من الناس والسبب الثاني في حديثنا عدم استفادة بعض الطلاب من فترة الدراسة في الجامعة يعني إذا وجدت شاب دخل الجامعة وخرج من الجامعة ولم يزد فكرة ولم يزد سلوكا ولم يترقى أخلاقا فما بالك أو ماذا تقول عنه يعني ما الفرق بينه وبين عامة الناس الذين لم يتميزوا ولم ينالوا حظا من التعليم واثرة فبالتالي مما دفعني للحديث عن الجامعة عن الجامعة أيام كيف نقضيها عدم استفادة بعض الطلاب من فترة الدراسة في الجامعة بل بعضهم وللأسف الشديد يعني الدراسة في الزامع إما أكاديمية بحثة فقد يكون ناجحا أكاديميا وهذا عند إخفاق يعني أن يكون ناجحا في النحية الأكاديمية فقط دون أن يكون له له أنشط أخرى ودون أن يكون له تأثير فهذا آلة نحن لا نريد الطالب الأهلى ولكننا نريد الطالب المتقف المستمير الذي يطعطى مع الحياة الذي يتعامل مع المواقف الذي يحسن إثقاطات العلوم على أهله وإلى غير آه ذلك ضعف تأثير الخرجين في مستمعاتهم وهذا أيضا بالنسبة لي في غاية الوضع ضعف تأثير الخرجين بعض الناس إذا تخرت لا تكاد تميزه من الناس لا في فكره ولا في طريقة كلامه ولا إذا جلست معه في المجلس لا تحس أنه يعني عنده من, من الأفق وتعافي الأفق ما عنده وهذا ليس كل الخرجين لكن أتحدث عن سريعة من بعض الخرجين الذي يدخل الجامعة ويخد وكأنه مستفاد ثم الحياة أيام كما أن الجامعة أيام أنت تدخل السنة الأولى وتتخرج من السنة الخامسة أو الرابعة على حسب نوع العلم الذي تدرسه والتخصص الذي أنت فيه يبقى السؤال كيف مرت هذه السنين مرت كلمح البطري وكذلك حياتك من أولها إلى آخرها منذ الميلاد وإلى الوفاة ستنضي بسرعة بل مضيان سرعة انقضاء أيام الجامعة دليل على أن الحياة تنقضي ولذلك يعني عليك أن تستوقف نفسك تقول بالله أننا دينا السنة كبر أنا الآن عمري كبر أنا خلاصة العمر يعني مش بينا ونحن يعني مضينا إلى الله شوف كل يومي يمر عليك أتيت الجامعة أو لم تأتي الجامعة كل يوم مر عليك بل أقول كما قال ابن القيم كل تانية من عمرك انقضر ولم تطع الله فيها فأنت خسران بل ابن القيم كل نفس من أنفاتك سنفسته ولم يكن في طاعة الله فأنت خسران خسران حقيقة لأنك في سباق مع كل الدنيا منذ أن خلقها الله أمم وجماعات وفئام كلهم يتنافسوا في جنة محددة الناس الآن يتنافسوا في مقاعب محددة يمتحنوا في شربات كم طالب هالدوار دي امتحنوا كم 150 طالب هل سيقوموا شلدان على كم 50 ألف ولا, ولا كم 150 ألف امتحنوا ولا ال... لا ال... الامتحنوا كلهم كم 600 كم ألف كم 300 طيب النجاح منهم كم نسبة النجاح كم يتبعين بشي دا طيب الحيدخل منه كم والحيعيده كم طيب نفس هذه الصورة بصورة اوسع في الاخرة كل الناس ما ماشينا الجنة الخواجات والمسلمين والصينيين ونحن والعالم دا كله ماشينا الجنة دي محددة البخون شو محددين بعدين ما, ما في اقنادي قد الإعادة والفصول آباء اللي بسماش المعلمين اللي بسماش المياه ما في الثاني موت ودخل ومسيطة النار يا مشاهد جلع دي يا مشاهد النار خلاص الموضوع انتهى لذلك يقول عمر بن الخطاج رضي الله عنه لو أن الله آت الدنيا من أولها إلى آخرها للرجل واحد منكم ثم جاءه الموت كانت من رأى علما جميلا ثم سيقض يعني الدنيا دي كله كان ربنا ذالي فجل وجاءه الموت كانت من رأى علما جميلا ثم سيقض وليس في يده شيء فبالتالي الحياة القصيرة هذا ينبغي أن تستفيدوا من الجامعة كما أن الجامعة يحصل فيها تنافس فإذا الله قال وفي ذلك فليتنافت المتنافسون أي في الآخرة ثم مع أن الجامعة أيام الحياة أيام مثل الجامعة بس حتى حياتك كلها أيام تطنيل تريعك يا أيها الإنسان إنك كابع إلى ربك تبحر فملاقي إنت ما الله وفجأة حتى نفسك بين يديك حتى نفسك في قبرك حتى جنب في القيامة وهذا لا يكونن تحدثت عن الجامعة لقناعتي بأن العلم قوة الأمم لقناعتي العلم هو قوة الأمم يعني ينبغي علينا إذا أردنا أن نحدث تغييرا وإصلاحا ونهضة في بلادنا علينا أن نركز على العلم العلم النافع العلم المثمر وأنا أقول بكل طراحة وقد أكون مخصئ الآن الجامعات صار هم الطلاب مثل علم النجاح وهذا صدق كبير لأني أعتقد أن النجاح طريقه قطير ولكن العلم مشواره طويل يعني شنو النجاح ساهم تعمل شنو سيير ملخصات وتجيل انتحانات جديمة وتراجعة وتكفي نفس الشهر تخشت الانتحان تبا لكن هل بيقيت عالي؟ هل بيقيت عالي؟ بدوا يتعلم العلم انك تتجرى حتى الشيء ما تجيبه لك في الامتحان لانه بعدين بتبدا في الحياه ده العلم وهذا فرق كبير بين المسلمين وبين الكفار الكفار يتعلمون لاجل العلم ونحن نتعلم لاجل النجاح الطالب تلذا ما جاي يضيع زمن في مراجع ويدرا يشيل ملخصاته الصغيره كويس هو يا اخواننا هل العلم في كرا بتاع ملخصات زي العلم في مرجع واحد العلم علم في مجموعة واحد اكيد ما يكون واحد ليس بأي صورة من الصور صيد الطلاب ما لا يفعلون يحريصون على الملخصات والقليل هو الذي يقرأ المراجع وكذا حتى الآن لو يجرأ يقول له اسمع الاستاذ قال دماء حاجبه في الانتحال يفطه علم ونما علم تفطه كيف يقول له دماء حاجبه في الانتحال قاله عشانه مريد دماء علم للأسف الشديد وللأسف ا هذا يخرج أنصاف متعلمين ولا يخرج علماء أشكده الشي اللي ترون في الشارع الآن الشارع الظلط يعملوا بعد ستة سورة كسر بالله إذا في أمريكا ببجأ تبني عمارة الكسر البناها منه بلعي البناها ده مهند قروين في دورنا ما بيعرفة الهندفة وهكذا شو من المجح يعني تستغرب لماذا هذا الخلل لأنه في أنصاف متعلمين كل سرجى واحد كثير يدو بنيت يقول لك راح فيها ولا وحاجة بسيطة جدا يعني كيف ممكن يعمله بدون بنيت يقول لك عمله بنيت كامل وتالي ما صحة انا ده لاعرف الزول عمله البنيت ذا عنقامي يعني عالتالي في السوق ولا زول جرى جرى هين وقرى ايشنو كان بفط يعني يقول لهم دي بفطة كان ولا كيه من النوع ده ولا حاجة تانية هذا اشكال كبير جدا بالمناسبة يعني الخلل الذي نراه في حياتنا ماتنا امام عجوننا في كثير من الخدمة والحياة والواقع عندما سببه أنصافه إنما بسبب أنصاف المتعلمين لذلك أقول يقينا العلم أساس رهضة أمم ودائما أقول للناس يا أخواننا يا أمريكا انتصرت علينا بالعلم ما بالسلاح وأنا الحد أي دول أمريكا انتصرت علينا بالعلم لأن السلاح ذا علم السلاح ده ما بيسمعونه غير السلاح ده بالقفل واطمه جدا وانا كيف السلاح ده بيسمعونه نفسه بيبتكرونه بعد ذلك بيشيروا زوال غبي ممكن يكون جلدي ماذا غير ذاته يشيروا يا الناس لكن العمل السلاح ده منه السلاح عمل في معمل السلاح عمل بتقنية لذلك أقول صراحة علينا أن نركب على العلم والجامعة ينبغي أن تكون مصدرا حقيقيا للعلم لأن العلم هو أساس النهضة ولا شك أن العلم ينبغي أن يقوم على منهجية معينة ترقي الطالبة حتى إذا خرج, خرج بحصيلة محددة ومعينة ومعلومة لنضيف إلى, إلى مجتمعاتنا إضافة حقيقية صيب ما الجامعة زي تعريف للجامعة ما الجامعة الجامعة قاعة مهيئة صح جامعة ما فيه قاعة دي جامعة ما فيه قاعات جامعة الناس حينثوا يتعلموا وين إذن الجامعة قاعة مهيئة أستاذ كف العملية التعليمية والتربوية تحتاج إلى وصف إلى من ينقل إليك التجارب والعلم الذي تعلمه وهكذا العلم يتوارث العلماء ورثة الأنبياء العلم يتوارث ويتناقل طيب معامل مجهزة صح الجامعة معمل مجهز طيب مراجع متوفرة الجامعة برضو مراجع بأشياء أساسية في الجامعة معارف وعلوم وعلاقات خلاصة تتعلم وتعرف وتضيف كل يوم إلى حصلتك شيء وتتعلم علوما وترتبط بعلاقات في إطار هذا المحيط الذي أنت فيه يعني أنت جاعد معناه اتجي بتعرف يتجد الحلقة مع الناس بتجد معافف في, في, في, في الناس و لكن خلاصة هذه Cay enologie المسألة الجامعة بين المعاني والمباني المباني الجامعة بين المعاني والمباني. المباني الجامعة مام ابن بس و رما مع confiance و ما فقط الجامعة بين المعاني والمباني المباني ما في الجامعة الثروات البشرية والكنوز الكنوز المعرفية اعظم ما في الجامعة البشر الذين هم داخل هذه الجامعة الذين لا يقدرون بثمن والذين هم أغلى ما يمكن أن تمتلكه أن تمتلكه أمة ماذا تمتلك الأظماء تمتلك البشر الذين يسيرون على أرضها الإنسان جوهره وروحه وفكره وتصوراته ومفاهيمه واخلاقه وقيمه هذه هي الأمة لأن الذي يسمع كل الذي مضى هو الإنسان فأين الإنسان الصالح في دواخله الصيد الذي يمكن أن يستفيد حقيقة صيد الجامعة أيام كيف نخضيها عندنا بعض الإشكالات عندنا إشكالات وسوف أناقش هذه الإشكالات بشيء لنا الوضوح الإشكالات قسمتها إلى قسمين إشكالات مفاهيمية وإشكالات سلوكية يعني الطالب الجامعي من أكبر الخلل الموجود فيه الذي يمنعه أن يكون مؤثرا أن يتعلم العلم أن يتلقى المعرفة أن يترجمها في حياته من أعظم الإشكالات إشكالات مفاهيمية متعلقة بفهم بعض الطلاب وإشكالات سلوكية متعلقة بسلوكيات بعض الطلاب داخل الجامعة داخل الجامعة طبعا شوفوا يا إخوان يعني طلابهم وطالبات الطالب الجامعي في بيئته أكيد خاصة إذا كانت بيئة بسيطة في الريف ويس في الولايات عنده مكانة الذي افطريضه انه لو في ذول توفي وداريه غسله حيشوفوا اكثر زول في الدنيا دي حيالبوا طالب جامع وقول الله اخي تعال غسل لنا الميت حيقولوا والله انا ما برونة له انا متخصص بهندسة او جراعة او بيترة وكذا انا ما, ما برونة هم عارفين لدي ديشة جامعة سايشطوا تكستمحه وممسح و... ونظيف ما نعرف متى يجي لهزود دير له جنازه ونقعد كل مره جاي وماشي جاي من الجامعه ونرجع من الجامعه ونمشي الجامعه رايكم قال لك اسود دمك تعغطوا اللي ما حضرلوش له تقولوا ما قرروا لا جنيك كل على جنازه تقولوا شوف واحد ثاني شوفوا غيري وقد يكون هذا المتوفى قريبك المباشر يعني واحد بيهمه امره بنقصه والله في الحله يشوف حاله والله جراية الثوات والرمات هي أبو مات إن قد سلونا فلان حاج فلان فلان بالله واقف في عائلون يصر جاله فالصال ما صح فبالتالي يعني ما الذي يمنعك من أن, أن, أن, أن تتعلم لا أتحدث عن الإزعاء حاجة ضبط الدراء فعله ما تدعي لكن لماذا لا تتعلم الإشكالات المفاهيمية أول إشكال سؤال هل الطالب الجامعي حذر يفعل ما يشاء فيها عنده فام إنه بعد ما خلت الجامعة زول السلام عمتك وإنه ما يفعله بعد أن يصير طالبا جامعيا في الجامعة فإنه لا يساءل عنه يوم القيامة والملائكة لا تفتبه فبحث بنوع انتفاش وبنوع تحرر ولأنه جاء من حياة مليئة بالقيوب وبذكرت الثانوي أخر حاجة من الثانوي الثانوي ذا ما في بنات أول حاجة كل أولاق صر هو بينمو في معين يمشي ويجي وكده الان بقى طالب جامعي في زول اول ما يخش الجامعه ابو بكر الناع العربيه عشان دخلت الجامعه كويس اللي هم الناس البغور على شدوق ناس الراحات اول بالقصاد المرصدين كويس كويس اول حناطيش اسمها الدبع كويس فذلك الدوع العربيه ويزيد الجامعه انهم احرار بمعنى هل الطالب الجامعي مسؤول امام الله عن اقواله وأنفاظه وعن حركات وعن تطرفاته مسؤول لما مسؤول إذا كان مسؤول بماذا يحس نحس أن البيئة الجامعية فيها نوع تحرر ونوع انفلاث ما كان ليفعله أو لتفعله الطالبة وهي في الثانو فبالتالي هل الطالبة الجامعة يفعل ما يشاء شوفوا ليس لأحد خلقه الله فرية طالما أنك مخلوق ينبغي أن تتقيد بأوامر الذي خلقك وأوجدك قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفس حرجا مما قضيت ويسلم تسليما وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ما في ذلك؟ حر أنت حر مع الناس لكن مع ربنا ما حر أنت عبد عبد لله والعبودية تقتضي التقيد والانتثال والإذعان والذل والانقيام بما عندك تنعب فبالتالي هذا اشكال مفاهيمه ينبغي اي طالب جامع يعلم انه محاسب ومجازع على ما سيفعل في فترة في جراسة في الجامعة وبعد التخرج حتى لا يعتقد حتى لا يعتقد بعض الصلاب ان القضية قضية حفلات وحجي ورجيس وجوطة وما في مسؤولية نعم قد تكون خرجة من قبضة أهلك وملاحقتهم الصالمة وقيودهم ولكن لم تخرج من قبضة الله جل وعلا إن ربك لبالمرصاج إن الله كان عليكم رقيبا عدم وضوح الأهداف جمن الإشكالات المفاهيمية أعني بذلك ماذا تريد من التعليم الجامعي أنت كي تتجام عليه أول والله أنا لا أقول كذلك بس أهلي ضغطوني هذا الكلام ما, ما, ما, ما يليق بك ما أدع أخذك لماذا تريد من التعليم الجامعي لماذا أتيت إلى الجامعة لو كان فهمك والله يا حديث الجامعة بس أهلي ضغطوني وأنا ماذا نفعل ما بينفع ماذا تريد من الجامعة لابد تحدد إجابة محددة أريد من الجامعة علومة ومعارفة أزيد بها علمي وسع بها أفقي ومداركي أفع بها أمتي بعد ذا أتوظف وأعمل بهذه الشهادة أو ما تعمل كثير من الناس كل من الناس ما تعلموا بعد أن تعلموا لم يضرهم هذا شيء البارحة وجدت صبيبا قرأ في أرقى الجامعات وتخصص في الجلبية والآن قال لي تركت الشهادة وأنا في السوق أعمل في السوق عندما أصنع أشغال كل في إذا ماذا تريد من التعليم الجامعي سيجب سؤال ثاني ماذا تريد من الحياة كلها في ذات الجامعة خلا الحياة كده شو انت عايش لماذا ما عارف في ناس تحدهم وانا ما عارفين يقول لك والله ترعي شيء وناس عايشة وناس زيسة وناس في الدوشة لا أمه انت عايش ليه؟ لماذا, يعني لماذا تعيش ماذا تريده من الحياة طيب بخبت انا ببعلك واضحة لا لبس ولا غموضة فيها من الناس من يريد من الحياة العطاء مجرد العطاء أن يعطي الناس يعيش ليعطي وينفع الناس وبعضهم يعيشوا الحياة ولا يخرجوا من إطار المنظور المادي للحياة أكل وشراق ومتعق ولذة وأموال وسروات وعقارات وسيارات هذا فهم للحياة وهذا فهم مع وجل الحياة بما الحياة؟ الحياة أنا في تقديمي أن تعيش معطاءنا بس لا فهمي في الحياة دي الناس يستفيد منك وتنفع الناس در حياة دي در مفهوم الرائع للحياة أن تعيز في غيرك وأن تحيا لآخرتك بذلك العلامة ابن القيم يقول الموت موتاني موت إرادي وموت طبيعي في موت طبيعي الروح تمرق من الجتر والملاكة بيطلعها بعد الزول جزة هامدة لا يتحرك لا يشوف لا يتسلم لا يسمع ولا يتألم وما لجرح بميت إي لا موت ده بش للفوق مش هو الدول ده موت طبيعي أي زر حيموت حتى يجعل سلم وده لا ينكره لا موحد ولا ملحد في ملحد يقول ما في موت الملحد يختلف معنا عما بعد الموت نحن بعد الموت بنحية عندنا حياة أخرى ثم بعد الموت يقولوا ما في حاجة ابن القيم يقول الموت موتاني موت طبيعي وموت إرادي من مات إراديا يعني قتل الشهوات وقتل المعاصي والذنوب وقتل الإنحراف وقتل الإرادة الفاسدة مات موتا إراديا كان موته طبيعي حياة له يعني إذا قتلت إرادتك لما تموت فتحيا حياة أسعد من التي أنت كنت فيها فبالتالي ماذا تريد من الحياة مرضو سؤال أخير في عدم وضوح الأهداف هل الجنة من أجندتك وأولوياتك يعني أنت خادت الجنة تخشها أو ما تخش فيها الجامعة خلا الجنة من أولوياتك اللي من أولوياتك فمن زحجح عن الناري وأدخل الجنة فقد فاد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروب هل الجنة من أولوياتك وأجندتك طبعا إذا كانت الإجابة نعم أين هذا في حياتك الإشكال المفاهيمي الثالث التعليم لأجل التعليم التعليم لأجل التعليم فقط مشكلة ده, ده إشكال خطأ لا شوف هذا السلام لا فائدة من علم لا يكسى بخلق ولا جدوى من تربية لا تثمر عملا صالحا ولا خير في معارف وعلوم تورث بلاب الفكرية يعني ينبغي أن يكون التعليم لاجل الاتقامة يعني أنت تتعلم لينعكس هذا التعليم على حياتك تتعلم لينعكف هذا التعليم على حياتك اقول له شنو اهلنا قالوا الجلم مبزي البلم الكلام ده اتوفو شنو الجلم مبزي البلم الجلم مبزي البلم دمك تتلقى مصوبة في رشة وفي امجاد وفي جلاب وفي لوربي وراء ومتي تتلقى حاجة ثانية يقول ليت ما كل الجاري متعلم السلام صحيح رسول له ما جاري لكن اعلم الناس القراءة وسيلة للتعلم يمكن تتعلم بالقراءة وممكن تتعلم بالسماع أعمى يمكن يكون عارف بيسمع لكن ما بيقرأ بيعين ما بيجرى. لكن بيسمع ما كل الجاري المتعلم أرسل الله ما قرأ لكنه أعلم أهل, أهل السماوات والأرض وأعلم الأولين والآخرين علم جد فبالتالي نفرق من الجراية والتعليم العلم هو الذي يورث النتيجة الصيبة القلوب ال ال الكريم السلوك القويل الأخلاق القاضلة الصيب الإشكالات السلوكية ضعف العطاء العلمي المعامل والمطانع زي ما أنتم شايفين ولا ما شايفين ها؟ ما شايفين ضعف العطاء العلمي العملي عفوا أشيدة مواضح ضعف العطاء العملي المعامل والمصانع أنا دايماً بسأل نفس السؤال بقول في كل سنة تدفع الجانعات إلى المجتمع بآلاف الخبرجين جميعهم يتعاطى ويتعلم تقنية موجودة ولكنه ويستهلق حضارة موجودة ولكن بغير إنتاج وبعين الابتكار الابتكار ضعيد جدا في أوساط الخجيجين وخاصة الذين جرتوا العلوم التطبيقية مثل الصب والهندسة والبيطرة والزراعة هذه أشياء قابلة للابتكار وين الابتكار هنا الخلل في المناهج الخلل في الأساتذة الخلل في المناهج وال... وال... وال... والعلوم التي تلقاها الطلاب الخلل في الطالب المجادل جبتكب ما أنا بسأل نفسي فأقول لي أخوانا يكون لك تتخرجوا من كل تهندسة كهربائية حيث مع أجهزة موجودة جراها على حسب الأجهزة الموجودة في الغرب هل ممكن يعمل لنا جهاز ما موجود وهكذا قص على ذلك مكانية وهكذا البحوث هذا في ضعف في جانب البحوث ضعف العطاء العملي أينما طالعهم أينما عاملونها بتلقى كمية كبيرة لنا خرجين مع عدم وجود عطاء جناسف هذا يكملها إيه. فقط المجتمع يستهلكهم والوظائف والمعالف والأرزاق سستغرقهم ثمانا يبقى زول يقبل مجرد موظف عادي يمشي ويجي ويعمل وكذا لكن ما في جديد ما في روح للإبتكار خلال المجتمع كله خاسر ما في طريقة لإبداع ما في طريقة لإبتكار الحاسس والله أنا المسألة أجيب النسبة ليه هاجب كبير جدا دائما بقول لأنا الخريجين ديال يتخرجوا ثم ماذا بعد؟ صحيح ضعف العطاء العملي حتى في ناحية التميز في البحوث بأمكن أنا أجأ ناقشة بعشوية من الإشكالات السلوكية الواضحة جدا المظهر التبرد والتعري في أوساط الطالبات واضح جدا يعني لما يقول لك طالبة جامعية أنا لا أرسموا حد أنا لو غمّتت عيني قولي اتخيل طالبة جامعية اتخينا لابسة محذق ما جثير ما قاعد يدبسوا القصير في السودان القصير ما قاعد يدبسوا كويت؟ يدبسوا طويل لكن طويل ضيّ باتخينا كده لابسة طويل و ضيّق عليها ومحذّق و عاملة حاجات وشّة باتخينا مظلطة وشّة كويت؟ لو قلت لي قانبة جامعية يعني لكن في سؤال يطلح نفسه يعني انا دائما أسائد نفسي لماذا التعري في أوصاف الطالبات التعري المسألة النتبية ما تقول لي والله إذن لابسه الرسول قال كافيات عاريات ده تعري التعري في أوصاف الطالبات لابسه لكن لمس لافت للنظر ويجعلك إذا كنت لا تريد أن تنظر إليها يجعل يدفعك أن تنظر إليها بل بعض الطالبات إذا نظرت إليها أعجبك لمسها إذا سفت جوتيها تقوم جار يومين يعني وانا مرة اقول وذا بدني اجابة لماذا الطالبات يتبسوا كده ليس الطالبات اشتابات عموما لماذا يتبسوا كده يتبسوا كده لمرتب نقط وعقدة جمال في دواخلهن لذلك تريد ان تبدو جميلة بالأدمشة لا تبدو جميلة بشه؟ بالأدمشة أساكد الألوان الجاذبة وطريقة اللبث تقود الى الفتنة فبسع النفس لماذا؟ مرات اقول هل هي مجارة؟ يعني كل ان كده انا لو ما لبثت كده اكون شاذا هل هي مجارة هل هو جهن ما عارف انه ده حرام وهي بالظل لسها بهذه الصورة محجبة هل هو عناد معاندة وصد الضبيب هل هو طلب للرقي يظن انها لما تلبس هذا اللبس من اتاسيات الجامعة انه تجرى ويكون عندها ويكون عندها عندها ويكون لابسة لبثة معاية بحيث انها لو لبثت لبت لبسا محجبا محتشما لا كانت لن تكون طالبة جامعية انا بدي اقول بكل بساطه التبرج لا علاقه له بالجامعه التبرج لا علاقه له بالجامعه يعني لا تتخيل الطالبة انها لن تكون طالبه جامعية الا بشنو الا بشنو بالتبرج لا ممكن تكوني طالبه جامعيه وانت محتشمه وفي كامل الحجاب فبالتالي دي مشكلة التبرج والتعرى في اوساط الطالبات انا بقولك الآن. بقول لك انا بقول للطالب اسمعي انتي مما تخرع من بيت بتعرف نفسك والبرج ولا والبرج كيف لما انت في المراية الصباح بدل وانت محصل الجامعة من الداخلية او من البيت عيني في المراية لنفسك اذا كنت جاجبة ولافتة للنظري فانت متبرجة ويحرم عليك اخوض من, من الداخلية او البيت يحرم عليك الله بحسبك ولو كنت عادية وهذا لا يؤوي ولا يبسل فأقول لك هميء لك بالجامعة يعني انت مما تجيب في المرايات بتعرفي نفسك كله لانه انا ما بتعلم نفسي هل القضية قضية جامعة ولا صالة لعرض الاجياء واختيار ملك الجمال الشي جامعة ولا حاجة ثانية ما تجاوبوني الشي ولا مسابقة ملك الجمال جامعة الجامعة دي تلبتي لبث غير جادد مما تجي ماشا اسأل نفسك انا لو جيت ماشا وسط طلاب وروجان حيعين لي ولا ما حيعين لي لافتة ولا ما لافتة إذا كنت لافتة إذا خرجت من بيتك أو من الداخلية فأنت آثمة لأن حتى الإجاب غير متبرجات بزينة يعني السكي النفس والنبث مطل جاذبة لذلك قال عليه الصلاة والسلام يخرجنا من بيوتهن سفلات سفلات الوحدة لا تفع من البيت تختلف من طالع من البيضة القاعدة في البيت في بيتك تأخذ راحتك تلبسي لزوجك تلبسي لكن في وحدات ما أشعر ما, ما بس في وحدات بتلقاه في الشارع ده لابسات لديك لا تلبسه الزوجة لزوجها إلا في غرفة النوم تلا بس في الشارع اللي يكون شوف الإزعاج ده بالله الإزعاج دي الأورج ليه لأنها ما لاجي بتاع مرور يبقى بقيفنا الترخيص دي ما مرخصة المرور بقيفه العربات الما مرخصة في البنات ما مرخصت وأولاد ما مرخصت حتى ترخيصك وإنه في دقل عليها ترخيصك أنت الجلال فتكيد منه عني الترخيص ولا ترخيص والله أتلمكم بجد كلام مزعي جدا والله البنت بسولي بالشام كويت جميع محاسنها ظاهرة ياخي الحجاب سموه الحجاب ليه؟ لأنه يحجب المحاسن يحجب يحجب سموه الحجاب لأنه يحجب إذا سألكم هن مساعد فسألوهن سموه الحجاب ليه؟ لأنه يحجب ياخي إذا كان ما يحجب بل تبدو أجمل وتبدو أغرى وتبدو أفصل بيقولوا علاشنو لا يمكن لا يؤقل فبالتالي قال عليه الصلاة والسلام الرافلة في زينتها في غير بيت زوجها كظلمة يوم القيامة لا نور لها والله حاجة, والله حاجة محجنة أنا والله متألف جدا للمظهر الموجود الآن للمظهر بعدين الحجاب عند السودانيات عموما طالبات وغير طالبات تكون لا تطبيق وربطة شعارة كان عملتنا سقول لك أنا ما دخلت أنا محجبة ولما تتكلم عن الحجاب أصل ما بتقول ولا تبرج ما بتقول أنا في الموضوع ده دا داخله تقول الحمد لله دي الناس خلامة نحن ما معهم أقول لك كلام يقول لكم كلام ممكن الوحدة تكون منقبة ومتبرجة منقبة لها فعباية عديل لكن عباية وجملاها جمال ومحذقة فيها تحذق وي وعيونة طالعة بيطورة جميلة دي متبرجة برد هل تقول شنو التبرج عنده معيار وأي ستة صادقة قاعدة الآن طالبة أنا المعيار انت كده جاذبة للطلاب ولا ما جاذبة هذا المعيار إذا كنت جاذبة للناظرين من الرجال فأنت متبرجة ولو كنت منقبة فبالتالي التعري مزعج جدا في أوقات الطالبات ودجة للأسف اشتريت إساءة لطالبات الجامعة لو ما عارسين غدوا تعرفوا يعني لو في عشر متبرجات وأنت محجبات العجر الذين كانوا يطلعون أن نسبقوا لك طالبات الجامعات أنتهم الذين يجبون كيف تفعلون لك في الشارع قد تكون ما طالبة جامعية كيف أقولك وقد تكون فتاة عادية وقد تكون واحدة صادمة ما نجح ذاته وفاش في الدراسة والأكاديميات تطفع الشارع بهذه الصورة وبيعادة كيفية كنت تلبس صوت شفاق وجميل وجاذب الأنظار متبرجة يقين المتبرجة أساكذا دم القياسي أنا أبقين أي واحدة صادقة أقول لما انتجف الصباح شوفي نفسك جاذبة ولا ما جاذبة الرسالة قال يخرجن من بيوتهن كفلات زي السفل زي السفل كفلات لأمر إتباعك وصف الرجال إلا إذا خلفي ربنا قال ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن إلا إذا كانت الجامعة كل بعولتهن بيحرسوا بيطلابه وبيفتعل الاتراجات وبيفتعل الكفتيري كلهم بعولتهن أو آبائهن أو آبائي بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعودتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو مملكة أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التجذب الذين لا يظهروا على عورات الخير ده الذين والجاذبية دي إذا كنت تريد أن تكون جاذبة بعدين في بنات يكون من باب التباري يعني أنا أجمل انا أفضل أنا محاسمي أحسن أنا جسمي أقوم أنا قوامي هنا لكل كلام فارح تكي لأنه فتنة للناس ووبان على صاحبتها في الآخرة وجمال الوجوه بالكريمات مع قبح النفوس كقنبيل على خبر مجوث لا ينفع صاحبه أبدا صيح. الطلاب الطالبات في المظهر الدنيا الحمدوني الطلاب وجهر الضب اللي تقليد الكفار وتقليد الفنانين وتقليد اللاعبين من المسلمين والكافرين إذا انه كله فترجى واحد قال عامل شعره كفر يا زول انت حامل شعره ملك؟ فيشنه ملك؟ كوي؟ يقول لك انا والله يا اخي مردد تعريق والله واحد يجينا ولا في الشعره عامل عامل لنفرصان راجل الشعر دي ورا كده الشعره كثير راجل دي ورا ورابطه بأبان ده فودا بالله ده ما ده اللبص يتعذر مانا تقلل شو مانا تقلل شو قلت عامل شعره كده جوب والطريقة دي ومسلع شعره ومراف يضطروا شعره وما الى جانسة خالد ولا شاب شعر. شادي شعره شاديو عديد كده الشد بتاعته الشعر دي, دي. جده بيجاي و جده بيجاي ذا كان لما كو زور حلاله وصل على كله بيلتجه ما عنده موضوع شامل بس موضوعه كله في شعره ده خير فهمه كله في الدنيا دي شعره ده معقول بالمستوى بتاع بتاع بتاع انتام الفريق هيك سجل بالفرض خليك ثابت يا اخي سجل من تجرب هذه قوم القهوه منهم يا في شبه به في البشر بمار لو غير غير غير فرحلهش تعرف زيه يا اخي واستعمل ليه زيه وكذا فهذا اشكال اشكال كجدة في الاشكال السلوكيه الاشكال الثالث في الإشتعلات السلوكية العلاقات العاطفية بين الطلاب في الجامعة إلى أين تتنتهي سؤال طبعا في ناس بتخيلوا خلقات يخش جامعة وما يحب زين ما غير جامعة أهم حاجة في الجامعة بيتحب لك وحدة وحدة تحبك ليه حاجة أساسية لكني في المقرات كده في المراجع فيه. في في المقرات إن تجد الجامعة ليه حاجة محددة حسنا نتكلم عن العلاقات العاطفية في داخل الجامعة في شكل نقاط النقطة الأولى تضيع الأوقات العلاقات العاطفية عشان أكون ما أكون ظالمة أغلبها ما كلها. لها في المية منها داعوا للوقت ولا تقود إلى نتيجة مسمرة يعني لا تنسهي بزواج أتلّي مرض شميعني خضاء أو ونوع مراهقة ونوع إثبات للذات يريد أن يثبت ذاته إن هو جامعه بحب وجاذب برضو للبناء وهي لا تثبت إنها ممكن تجذب إليها فقط ونساء وكلام حد الجامعة عجيب بن في دجام ولا بير جوواج هل ده هل له علاقه ما بنقوم نتكلم بصراحه الشباب الطلاب والطالبات في مكان واحد على على مدى سنين 6 سنه ولا سنه مثل. اربع سنه دي زميلته وزميله مع بعض بجو طيب وقاعدين في جو في وسط واحد جامعه وقاعه الاشياء واحده بعائلات عايله ازوروا قلت يا شيخنا يعني احنا بجد كده في في الوسط ده نتفرج بس احنا يعني ما نحس علينا لا نحس ده يريث كويس ده احنا حاسسين حاجه ما اعرفش يعني كيف بيكون دايريننا كيف يحس كويس طيب ماشي ده ده لكن انا بديت شروف اشان تحب صحيح واحدة انت قاعد معا وشايفة نظرت لا اعجبت بها دات تحباي وعجبت بها لي وحبيت شكلها اشان اخلاقها اشان فهمها كوي اشان شقية كوي اشان لونة اشان شروف طيب. حبيتك إذا كان أشان شكله وأشان لونه وأشان كده ده ما حب دي شهوة ده دي شهوة ما معانا حبيتك كان فكرة وأدبة دي يعني أنت حبيتك السؤال الثاني دات الزوجة ولا ما دات الزوجة إذا كان دات الزوجة حد. ما دات الزوجة خلي بيت وخلي جربك ما تضيع زمنك وضيع زمنك شوف لك موضوع تاني طيب ف الشخص الثالث بتحبها لحد ما تتزوجها ما تتكلم معاها وكتول نفيه اكلمك بعدين يعني ده فتح سرها واحد قال لي يعني منبوح بمشاعرنا مبوح النظر طبعا ده موضوع له يعني منبوح منبوح بمشاعرها ما تبوح لما تعرف لان ارتيماس الدولية تقوم ويتعلق تلا ويتعلق قدريت وده حصل حصل كثير جدا من خلال الاسئلة أن اللي أنا متنقاها نحن في وحدة كانت كان جميل الحبة في الجامعة ولكن ما كان عنده طريقة وكان متردد جدا جاء ما تتزوجت بعد ما تتزوجت النيران انطلقت فيه لا قادر نوم لا قادر يأكل لا قادر يترب لا قادر يستخدم هي اتزوجت وانجبت وزوجت برد سودان بيجاء يمر على يوميا تقولها بس دار اطلاين عليك بس اشوفك اشوفك بس اشوفه بيعين بس بعد ما اشوفه برساح وبمشي انت هتقول موهوم دي لقيت مرساج الثاني انت ملو انت موهوم دي لقيت مرساج الثاني يعني اصلا انك دار رجال يا تصلى وتعريزه انت وده حرام عليك يا احي يا تنشي شوف لك حاجة ثانية تقول لك برساح نفسيا انت. والله كلم هي ضربتني جخيقة جولتها حاصل منه كده كده كده وانا الان والله بجيب و بيسلم عليه و بمشي و بيقول لي اذا لي حاجة و محتاجين لي حاجة و كده و متعلق ديها و انا زوجها و ما جادرها في ذات ديها متنازعة فالكده ما تعرض نفسك ولا تعرضها لي فتنة تحتضل لنفسك بمشاعره بجيت عليها تمشي تعرفها عرفت و فاتت منك ربك وتمشي شوف حاجة ثانية ديها اكيد انت لانك موجود معاها في بيئة واحدة فيه او العقل هي هتكون مجبوليات جدا وانت هتكون منبهر بها جدا لانه ده خيارات المتاحة دي الزامر لكن اصفعتوب الحياة دي بعدين دي الزامر الخيارات كثيرة متاحة يعني انت في لحظة اندفاع عاطفي ما سيبطبق انا والله بحذر الصلاب والخالدات انه تفرق بين الزواج والتأسيس لحياة مخدثة وبين الاندفاع العاطفي فقط في لعظة من محرات الاندفاع العاطفي قمت قد تقول انا حتزوجها انت درست الموضوع لدراسة كاملة من كل النواحي قلت ازعى تطرع في بيئة حتتعامل مع الناس كثيرا من النساء ما ما تستعجل في الاختيار عشان بعدين ما تنزل قلت فبالتالي اقول أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن الحب والحواطف التي تجد بغير إراسه أنت لا تكون عندك كيد يعني أنت في واحدة شايفة وبعدين الموضوع ده دخل جنبك يا أخي بدون اتتقدامك وإنت حسينك يتمر عن يغليع خليك جاد جدا ما تضيع زمنك وزمنه أسأل نفس السؤال هل أنا حتزوجه أم لا حتزوجه أسأل ما أضيع زمنه هي بالذات بتتظرف لأنها بنت فرصة في الزواج محدودة و في سن معينه ممكن تكون عانيت اكثر من الشباب يعني الوحده كان حصلت 35 و33 و34 دي بتكون متعبه جدا قبل الشباب من من من العلوفه قلت فبالتالي لازم تكون لازم تكون صادق مع نفسك وت وهذه اعراف تكون صادق فيها طيب حاجه مثاليه تسقع نفس الحذويه اللي ما حد له ما حد زوجها افرض دي من نفسك. لا في تمشي تكلمه وتبقى انت وهيث معروفين لدى الجامعه بتجنبوا ما بقى سوا وقاعدين قعدات ذات هنا بحميميه شديده السمح لك منهم مراقب مراخي ولا موراخي موراخي كان بينا مقام مراخي مراخي من ربنا الله ده اكيد اللي بتتكلم دي يعني في ناس صدقوا خالصين خالص خليق خالص مذاكش يعني بيه حميميه وتكلمه براحه براحه يا خاطر شنب والله اكلمك كويس فمثالي بكل صراحه انه ده انا عارفه قولها لا عارفين فقط ما يجب لكي في الغالب هلا بكون عارفين وطالع ونازل معاها على أساك إنه حيزوجها أو بسميع كده وقد ما يكون صادق وقد يكون صادق لكن مندفع وغير راسع يا خلق اتخرج أهلك متظهرين ما هيسمح لك متظهرين منك حطاء كثير جدا كنت أشكده بعد ما يحمر في سن رابع أقول الله والله أنا ما بقدر لأنه أخواني صغارك وفي المدرسه وانا قاعد اغريو ودي امانه في عنقي انت ما كنت عارفه قبل اربع سنين امانه في عنقك الامانه دي اللي كانت في عنق وانا مازال اكلت بك معاد ومازال اطول المشوار وكده عشان كده انت تفرق بين مجرد الاعجاب ومجرد الانبهار ومجرد الاندفاع العاطفي عشان كده اقول لك قلت يعني كثير من الـ من الـ من الـ من العلاقات في الجامعة أغلبها فوق التفعيل في المئة ما بينتهي للزواج هو زي ما قال يحبها السنة الأولى والسنة الثانية ودغدغ للمشاعر وكلام طيب واتصالات وتلفونات ورسائل و بعد الساعة 12 بالليلة المكانوات مجانية كويس؟ يتكلموا ويه ويكمل المشاعر انا بقول لي الزول انت حبو لما انتجي تتزوج في العصر اذا تتزوج واحدة بكرة لكن ليس بكرة لمفتوم البكرة الموجودة الان التي لم يسبق لها الزواج لا بكر المشاعر والاحاتيس ما يكون طرق مشاعر قبلك رجل ما يكون سماعة كلام العسد والحب والغرام والرومانسية الثقيلة دبلة الظلم ده تكون جديدة لنشي انت اول من يفتح هذا القلب لكن في توحدات بيكون ظلوط يا زول لما ايه تتحدث تتحدث بتتقالب يا كلام النصة ما ناجي شيء حاجة ان كنت تتجد فتاة بكرا لم يذبخ لها الزواج هل تتجد فتاة بكرا لم تفتح قلبها لأحد قبلك اتكيد انا نعم ولذلك أقول لطالباتنا أقول لهم إياك أن تفسحي قلبك لرجل لا تعتقد أنه سيكون زوجك في المستقبل لأن المخاطر حسنو حتفسح له وحتكمل الخلام وحتسرب للسيل وتسرب البيرجر وما أعرسك حاجة أعرسك واحد تانا جيرا راي شنو تكون فضقت قلبك كم مرة نفسك وقص لنفسك على الحلال ما يطلق قلبك إلا واحد يكون بل حلالة أتكد حتى الفتوى الذي أبسينا بها وهي مسؤولية مم الله حتى الخصاب المخطوبين كان متابعة أهلك وخفضت من أبوك وأمك وأدوا ما يجوز تتكلموا مع بعض وتتونسوا وتصلوا لبعض رسائل لأنكم ما زلتم أجانب عن بعضكما بعضا تتكلموا كلام جاد ما يخص الترتيب للزواج فقط فضمن على زول ما يكون عنده علاقة نهاية بحتى قسرة الاحتكام يولد الزواج العرفي واللقاءات غير المشروعة وبعد ذات الخروج من الخارج طار الجامعة للنجايد وهكذا كل كلام قطورة وين التلاعب بالنار اشكالات سلوكية مسألة العلاقات العاطفية بين الطلاب والطالبات إلى أين ستنتهي تضيع الأوقات والتلاعب بالنار مفهومة فتنة ومصادمة الفترة إنت إذا كنت رجل مكتمل ما تعرض نصف لي فتنة تمشي تجنب مع وحدة وتطمع وتنزل معها حتى الناس عارفوا إنها هي لا تجيز إلا معها ولو نجيتك أعدا مع طالب ثاني تبعا أتذكر في نظر إنت أعادل راح ادلع اسمه يقولك خانتني خانت كيف دي خانت تحدث الاول من ما جت قعدت معك يقولك خانتني كويس وده بيعرف بالشاكورس في اوساط الطلاب يقول له شو قصته شو قصته مع علامه مع واحد ثاني وخلصوا فقته هو كلنا بنسوي يعني احنا وده برضه حشوب شو وما يفوقش والموضوع يكون ماشي كده لانه الشغل ما جدي مثلا واضح ما تفعب بالنر ذي فتنة المرأة فتنة يأخذ الرجل والرجل فتنة لهيئة له طيب منذ الإشكالات السلوكية في اتجاه الآخرين مع الوالدين إيه تكف سلوك الطلاط مع والديهم كيف في بعض الصالبات يتعاملوا مع أمهاتهم بقصوة وجفاء شديد بحجة أن لا طالبة جامعية قد تكون لم تنل حظا من التعليم واسق هذا صحيح لكنها أوجدتك وأخرجتك إلى الحياة فمشوف أمة إنسانة متخلفة معددة بعقلية الزمان بعقلية الزمان والعقلية الليلة في أمك والعقل بالنسبة لك أيها الطالب كون الطالبات في الغالب حساسياتي بيكون مع الأمهات يعني مع ذوما لأنه أبوها مبخلية لكن ممكن تقول لأمها أبيل ممكن ترفع صلوطة حتى في طالبات مثال يقول لي بنرفع صلوطنا لأكيد نفسه يحتجب وأبو سياء الراسة وقول لها ساهم حيني وعفا منه وتقول لي قمت عكس منه أتاني أساكلة وهكذا إذا كنت تريد أن تكون طالبا جامعيا واستفدت من الجامعة في اتجاه الآخرين كيف أنت مع الوالدين والله يقول بالوالدين إحسانا كيف أنت مع والدك كث ف والله أنا يعني رأيت شيئا عجيبا في هذا الباب باب الطلاب والطالبات مع الوالدين رأيت كي عجيب نرجع للعلاقات العاطفية اللي قبل شوية سلم معنا جاني أبو وأنت البيت وقال لهم يا احنا عندنا المشكلة المشكلة في الولد ولده شهادة عربية ثم كانوا مقتربين ورسلوه هنا يقرأ وقرأ طب اتعرف على وحدة معاه بالكلية وحباه شديد صيب بيجا موطر انه اتزوجه وضغط ابوه ابو قال لي لأسرنا ما عندنا على اعتراض فأنا منه لجينا الناس هويتين مشى خل أبوه اتجدب ابوه اتجدب فلس ما اتخرج قال لي ابو إلا ابو قال لي يا ولدي ابو جا تخرج السودان أول أبو هم جوني قال لي اخذوا غاية اها بعد ذلك عملوا بيت وقاعدين في البيت والاخوالات المدارس وانا صفيت اعمالي بره وخلاص بيجيت هنا في السودان وكذا وكذا والمحيثة صعبة وكذا الزول ده جلي كان يصلي الصبح عظم بيجا ماسك التلفون ده لحد ساعة ثلاثة صباحا ينم معه ياخي يتمو احنا عرّسة ما تكملوا الكلام يتكلم معه عمان عرّسة يخي يتكلموا جلي لا, ف... لا صبح ليقى الصباح يا اخوة ما يصلي حاضر يصلي الصباح المعساة يتطلع بعد شوية ابو قال لي اجيب بس ادينا شوف الكام ده ابو زر العاجل قلت دينا سنة تعريسة قافع ابوه وقافع امه وسلام الله بالدنور على حسب رواية الام والابو قال ليه ده ولت ممكن يكون بار قال ليه السلام الله بالدنور ويقول له ايكارك يقول انا بخل للكم الجات انت, دا دا انت لا تجيب ذو الساعات دي قال لي يا قال لي يا بدأ شغال ان احنا محتاجين له انا قررته قال لي قررته طب بالجروش بالعمل الصعبة قال لي بيجينا محتاجين ظروف لديك الصعبة قال لي بيجيبت اقول له ده بالبيت قال لي ما بيجيني قال لي مره هناك مشاهدة في البنطلون صلى ادار اشيل جروش انا اجيب اللبن قال لي اللي جيت دفر الشيكات محخاتني للبيت دي في رطيغة عشرة مليون مرتب كله بخدته في البن في رفض البيت قالت أنا جاء في ذول الجيد ويعمل العلم قال لي نحنا أنا جنيعت منه تماما وحنسى أنه أنا أنجبته وحستعوض الله في القروشة دفعتها لأنه وقف ضد به غير عادية معاي ومع أمي ومع أمه وبتأكل وسلام الله بيت جنون أنا قلت أجلت الحن قلت لشوفوا يا أخواننا أنتوا ما عندكم إلا خيارين هو البيت حيزوجه حيزوجه لأنه قفل على الموضوع ده كون انتو أبقوا عابلين حينجزا وجب لا تطقوا بيكم وانتو الناس الواعين وانتو الكبات هو قال لي أنا زلعته شديد وقلت له تبعات تذيعة ليه الكامل ده إلى أبعد الخدود وانتو زلعته تجني ما زرعته وتحصد ما غرسته انت تتحمل فعرستيه قال لي عني ان اعرستيه قد بدي غزمن عننا نقول سليه ما غزمن عنكم ناديو قل لي خلاصمش نعجب ليك فوالي كوي و اكتبوه لانه مدخل يفلث من يدكم الولد في النهاية يولدكم والجنى جناكم وحيفلث من يدكم اخير تكتبوه وسجوله في قوعه وبعددك تعملهم معالجات تربوية للاشتاءات حسنين وبعددك بيبوا لي قالوا الولد دمين ما قلوا له خرط انت دا تعجل مثلنا قال لهم يوم الدمعة قال لهم عند لديكم الدمعة بيجي كوي السجير ويهضر مع امه وابوه ويضحك معهم ويتونس وزيل ما حطر حي يا في حب وصل زول قدردان والله فعلن قالوا الحب شدي ولا شنو معارس قالوا شنو الحب شنو قالوا ها الحب شدي قل الله زول جيب زول اقناع ضب اهل قدردان ف وبالوالدين يحتاموا المعلمين كيف أنت في الجامعة مع الأساتذة الذين تتلقى منهم علم أرأيت أعظم أو أجل من الذي يبني وينشي أنفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا أرثت بالثورات موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل فجرت ينبو عن بيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل الأنبياء جميعهم من المعلمين الأنبياء ثالث المعلمين لأن علموا الناس وعلموا الناس أجل العلوم العلوم التي تعرفك بالله عز وجل فكيف تتعامل مع معلميك وكيف تتعامل مع أساسدتك الاحترام الشريف الشرائح الضعيفة في الحي وفي أوساط المجتمع ونظرتك للناس إنك طالب جامعي يتعايد الناس كيف هل أنت أعلم منهم هل يتعايد بأنك تتعايد منهم إذا كنت تنظر إليه هذه النظرة فاعلم بأنك لم تستفد شيئا أختم المحاضرة بهذا المحور دولارات الاستثمار صح لكن لما نقول الاستثمار سيتبادل إلى ذهن هذه الصورة ولكنني أقصد كيف ستثمر سني الجامعة الأغلى من هذه الدولارات يا مكس الجامعة أغلى من هذه الدولارات كيف تستثمر أيامك في الجامعة لتعيش أياما طيبة في الجامعة إجابة مباشرة على سؤال الجامعة أيام كيف نقضيها اولا حياتك أمانة وعمرك مسؤولية عليك بقيانة الأوقات وحفظها أنت طالب جامعي في هذه السن لا تضيع عمرك إلا في شيء مفيد جدا للصلاع لأنه بعد ما تستغل ما حتى تجد تطلع بعد ما تتزوج ما حتى تجد نتاح لن أكبر حظ من العلوم والمعارض ومن الأشياء المفيدة في هذه في هذه الفترة لأنك سوف تسأل عن أربعين عن عمره فيما أبلاه وعن شبابه فيما, فيما أبلاه وعن شبابه فيما أبلاه قل وقل رب تبني علمه المرحلة هذه فيها علم اتعلم أقرأ ادخل كورسات اتفيد لأنه الآن انت تسرف عليه وإنك نوع من الفراغ ما حصل جواب عبيره ما في زول حي جاملة بعد ما تتخرج لا تقول لأبوه دائرة تقول له فقرر فيك حد انتين انا يا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيانة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا كن دائما ممن يستديدون علم في الاستثمار العلم أمانة اشتعلمت اشتهدت في الأيام دي اتعلمت العلم العلم لأمانة كما علمك معلموك ولم يدخلوا عليك فعلم من تستطيع ومارس به الحياة وبكل أمامه وبكل مصداقية حاجة تجرع له وما يجرع عليها حاجة سلدة تعمل أعمل وأكيد بها الناس وإلا سوف تتعلم علما وأعوذ بالله من علم لا ينفع ومشأل الذين حملوا السورات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار العلم قبل النجاح قلت لي قبل كلامنا النجاح طريقه قفر والعلم مشواره طويل العلم قبل النجاح تواضعوا لمن تعلمتم منهم ليس إثماك جد تواضعوا لمن تعلمت أي ذلك في الجامعة وفي غيرها تواضع له لتتلقى منه العلم الأزيرة يعني الأستاذ في الجامعة انت بحض حتى العلم هو عنده بكتورة هو حيثين حتى الباكاليريوس أسان يجيك زيادة انت لا تتواضع له لو لا تحلب ما بتحلب وانت واقف بتبرق وتحلب ولا دين تكون تحت الضرع وتحلب كدول بيكون واقف بيحلب بتحلب كيف كما برج بحلب دار تحلب العلم ده من المعلمين بكعلم بملاحقتهم ومساءلتهم تواضع لمن تعلمتم منهم لا للإهتمامات الصفحية في فترة الجامعة ما تخلي اهتماماتك شعر وكورة وانتصروا وشار الشعر الكاثر منه والك... أعرف ما في مشكلة لكن ما تضيع زمنك كويت؟ لا هذا تأوض الصبعية الشعر السليماء ده ما عنده علاقة مع الجامعة كان طمعه ولا شعر كثير ده قرى الجامعة دي ما في مشكلة كويت؟ لا للزمامات الصبعية احترام الزمالة ده استكمار عجيب بل ناسبة زميلة في الجامعة ده وزميلة أعظم من هذه الدولارات انت عرفت علاقات جل زملائك ياخت الجامعة احترام الزمالة بحدودها الشرعيه حب لاخيك كما تحب لنفسك بمعنى شنو احترام الزماله بحدودها الشرعيه ليه؟ لانه انت واختك الله مع بعض مرتبطين مع بعض مع ما تشكل اكيد يبقى يشكل وين الزمانه الطالبات مع شنو مع الطلاب دي بحدود شرعيه سلام عليكم وعليكم السلاماتي او نسات ما فيك ترياك قلت ما في ضحك ما في مع بعض ما فيها انتقاد شديد يخط يد في كتفه زي يتونس معها ويتساكل فيها وهيش يتاكل فيه ده شمو ده ما يدو انا ده بالعلم ده فوضى ده يعني انت زمانة شرعية عليكم السلام و كده ده ده تفيدوا في حاجة سألتك عن حاجة متعلقة بالعلم الجرود ممكن توريها كون انت سألت واحدة تحاضرة و منك ورتك ما في شكال لكن تقلموا تخذت كل سير مع بعض او تتجنبوا في آه... لما ما يلقوا حاجه يقلبوا فيها يقلبوا في بتاع النادي الصناديق صناديق الحاجه البارده اقلبوا يقلبوا فيها ده شو ده دي ما حدش شرعيه زميلتنا اثرت لهم وفاق نمشي على الجيه كلنا ما في بس جملانه يا اخي نجيبها بسرعه عيب لا من ملاكث كمان ونمشي نحب الطلاب والطالبات ونمشي نزوره ان هلا قدام هلا السلام عليكم, عليكم ورحمه السلام وبركاته غير جملانه جو بكثروا لكن لا للخصوصيات لا للخصوصيات ما تقف إنه في خصوصية إن كدت مدية خصوصية زائدة وإن كدت معتملية دون الصالبات يعني دل الحصن لأي واحد انت حتى بشريعة لأنه دا للزمال فقط لا للخصوصيات كل الثلاثة الكراسات والكتب للأسف الشريك في بعض الطلاب ما بحج خصن يكونوا شطار مع بعض ما بحج ان يسلف الكتب والكراسات خشية لا ي... يتفوح عليه أحد وهذا حسب اول حاجه السرص نجح بس كيف ما بننجح رجع رب العالمين اول حاجه دار توفيق انت عرفت فالتعامل الراقي وسط الزملاء راعي لمشاكلهم اذا لم تساعدهم بس تسمع راعي لمشاكلهم الا لم تساعدهم الطلاب مستواهم ما واحد المعيشه في ناس فقراء وفي ناس اغنياء في ناس مناصب كثار في عند بنطلون واحد في واحده عبايه, عباية وفي واحده وواحد عنده عبايات كثيره يتساعدوا مع وذي الأخلاق وذي الفترة ممكن يحصل فيها استثمار حقيقي للمعاني والصيام يتفجر المكارم مكارم أخلاق يعني مكارم أخلاق مكارم أخلاق دي دا شغر سودانين كويس هذا نبل طيب لو ما ساعدت رأي لي مساعرهم ألبس ما ملافين الزملانة مات جلا بالحاجة الشاردة أتتحسيتم بالذخف يعني رأي لي مساعرهم لم تساعدهم وذي الجامعة يكون موجود بكثرة لا تكن ناجحا اكاديميا وفاشلا اجتماعيا ما تكون ناجح اكاديم من النوع من التكسر بإسفري قتت بسجرائية يا من عمل لنا الضالة سجدق على الكباية ب لا يعرف رحلة ولا يعرف جار ولا يعرف يساهم مع الناس ولا يساعد نفسير بس في الدراية لا تكون ناجحا اكاديميا وفاشلا اجتماعيا ثم لا تقل لا تقل دخلت الجامعة دخلت الجامعة لا تقل دخلت الجامعة رغبة رغبة أهلي ولكن طالما أنك الآن في الجامعة أكلي للمشوار وتبنى هذه الكللة دخلتها احب علومها وكيف نفسك عليها في طلاب لحد يوم اليوم يقولك أنا أتكلم لأخش طب في البيطة وبقرأ زراعة أنا أتكلم لأخش لو كنت عيش تقول تخشيد قلت يا ظن لا عيش على حاجة حتى إنت في المثال تسفين ما تعيش على, على, على هذا الماضي عيش بالغضاء ما تقول دخلت الجامعة طالما أنك دخلت الجامعة تعلم باستثمار وأكمل المشوار ولا تقول ليست رغبتي ولكن كانت رغبة أهلي طالما أنك دخلت فأكمل المشوار ولا تتوقف أقول بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الكلمة التي كانت تحت عنوان الجامعة أيام كيف نخضيها لأن الأمر قد اطبح لكثير من طلابنا وطالباتنا أسأل الله جل وعلا أن يتقبل وأن يعين وأن يوفق لما يحبه ويرضى وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى البر والتقوى وإجعلكم جخرا للإسلام والمسلمين وسندا لأمكم ومجتمعاتكم وأممكم وأهليكم وعاشرتكم وقبل ذلك لأنفسكم أن يعلمنا وإياكم علما نافعا وأن يرزقنا عمرا صالحا بارس الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته